قَالَ أَرَأَيْتَ كَذَا الَّذِي كَذَّبَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَرِكَنَّ نَذَرِيتَهُ إِلَّا قَنِيلًا قَالَ اذْهَب فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ نَجَزَاءُكُمْ جَزَاءً فور واستفزز ما من استطعت منهم بصوتك واذل عليهم بخيلك ورجع لك وشاركهم في الاموال والاولاد واعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطانا